أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوا أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتون ففريقا كذبتون وفريقا تقطلون وقالوا قلوبنا غلف بلعنهم بل الله بكفرهم فقل لهم ما يؤمنون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 ولن يتمنوه بِمَا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا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 من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون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 وما لكم من دون الله مولى ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ وَمَن يَتَبَدَّل الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَ سَوَاءَ السَّبِيلِ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 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه قال إني جاعنك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلْنَاسِ وَأَمْنَهُ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ وَعَاهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْطَهِرَ بَيْتِهَا لِالطَّائِفِينَ أَنْطَهِرَ بَيْتِهَا لِالطَّائِفِينَ وَالْعَاقِفِينَ وَالْرُّكَعِ السُّلُود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 ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.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 يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْنِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ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 كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويذكّيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكنوا تعلمون فاذكروني أذكركم وأشكروني ولا تكفرون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 ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأفوس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله قالوا إن لله وإنا إليه راجعون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 وذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي بعيد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 لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 وأنفقوا في سبيل الله ولا تنقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين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 ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه شيئا إلا أي خاف إلا أي خاف ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في ما افترت به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 ومتعهن على الموسى قدره وعلى المقتري قدره متاع بالمعروف متاع بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن مِنْ قبل أن تمسوهن وقد فرطت لهن فريضة فنصف ما فرطتم إلا أي يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة نكاح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 وَآتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُۥ مِمَّا يَشَآءُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ هذُو فَضْلٌ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ تِلكَ ءَايَٰتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ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 فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَد إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوَثْقَالَ فِصَامَلَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الَّلَّهُ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولِيَاءُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُنَّهُم مِنَ النُّورِ إلَى الظُّلُمَاتِ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 يا ايها الذين امنوا لا تظبطن صدقاتكم بالمن والاذا كالذي ينفق ماله رياءا للناس كالذي ينفق ماله رياءا للناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 ينمحق الله الربا ويرب الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة واتموا الزكاة لهم أجرهم عِندَ ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمل الوليه بالعدل واستشهد شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأم أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أَجَلِهِ دَالِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ الْشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُ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 فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت أمانته وليتق الله ربا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم